وهو الذي يتوفّق بالليل ويعلم ما جرحتن بالنهاي ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردون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 تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله منجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياع ويذيب بعضكم بأس بعض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 وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإمّا ينْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ